والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآيات لا أعلم كأصحاب الجحيم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر, وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كَمَا كَانَ غَيْثٌ أَعْجَبًا كَفَّارًا بَاسِطٌ ثُمَّ يَهِيجُ فَشَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا متاع الغرور ومن حياه الدنيا الا متاع الغرور سابق الى موطره ربك وجنته عرضها كعرض السماء والارض أعدت من الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤسيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما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 لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَ آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ وَمَا يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ